ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البيانات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ فَفَرِيقٌ كَذَبَتُمْ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون